الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الاله المختارين وعلى اله وصحبه اجمعين اننا قد شرحنا ضمن فضل ربنا الله في بيان جمله من النعم والاحسان التي تتعلق بحل الاجاره فتبين لنا ان ما ولا يتفع المؤثر عليه أعنام القردة التي يحفظت غاعلها بالتأهد وتوضي في ذلك أن العبادات منها ما هو فرض عيني على المكلف قطب الشر أن يكون مكلف بفعله بنفسه فهذا المهم من العبادات لا يلتقين أن يقيم غيره مقاما وبعدارة الأخرى كما يقول العلماء رحمه الله إن هذا النوع من العبادة لا تدخلهم نيابة من حيث الأطل في اسمد ذلك الصلاة فالصلاة نحي الجزء أن يطلي شخص مسان آخر ولا أن يقوم بفعلها عن قريب أو غريب فهذا النوع من العبادات أجل فرائض الأعلام يسمي عن فرائض العين وطرق العين هو الذي قف بالشرع أن يقوم المكلف به بعين فحين إذا يلق... يلق... لو دخل بذيل عن هذا المكلف فإن مقصود شرع لا يتحقق فلو قال رجل لآخر صل عني الصلوات الخمس أو ذعلها وأعطيك عن كل صلاة كذا وكذا لم فإذا لا يستخدم أن يستأذره بالقيام بغيظة العين لأن الشرع قصد أن يقوم بها المخلف بنفسه عينا فلا يستخدم أن يقوم غيره المقامة لا على سبيل التبرع ولا على سبيل العوار هذا بالمشكل إفراء والأعيان هناك قربات من أخر ظل الشرع على جواز النيابة فيها وبذن كان أن يقوم شخص مقام آخر في القناة بهذه العبادة أو تكون القردة أو طاعة نفسها لما ينتقفض به إذا الله عز وجدت ويكون قردة للشخص نفسه فمثلا عندنا الأدام وعندنا تعليم القرآن وعندنا الإمامة في القرآن وعندنا التعليم التدريب والفتوى ونحن ذلك من الأمور المتعلقة بالقاعات والإبادات ومتأليمها والقيام الجهة فلو أن شخصاً أراد أن يستأذر شخصاً للأزامة أو أراد أن يستأذره لإتمامة الفتوى والإمامة أو التدريب أو نحي ذلك فهل تجوب التجارة على هذا النحو من القربة؟ بالسلف رحمه الله في هذه المسألة خلافة الأطباء وهي المفعل التي ذكرها المسؤول رحمه الله وقدر بها هذه الكلية القول القول لا يدوج أن يتعجل على هذه الطاعات والقربات فلا يدوج أن تدفع المال من أجل أن نعلم ولا يدوج أن تدفع المال من أجل أن نعلم القرآن ولا يدوج أن يدفع الله ليه لذلك النهار والتعليم وت истории المسؤولة التي دفعها هذا القول قال بحر الله من السلف الله عليه قال به أرض خلابة ابن عز الجري الله الجري اللهم يجيد الجري وكذلك قال به ابن المندد وقال به حاق المناثرين وهو رواية عن ابنان الأحمد رحمه الله وهو نذهب الحنقية أنه لا يجب أن يستعجر الغير للقيام بالطاعات التي ذكرناها لا أدام ولا خلالة ولا إمامة ولا تدريجا ولا نحل ذلك من الطاعات والقربات كمان على هذا القول لو انعقد انعقدت الإنجارة بين الفرقين لفعل هذه الأمور فإنه لا يستحق الحزير شيئاً ولا دونه الإنجارة الشرعية القول الثاني يجوز أن يستعجر الغير للقيام لهذه الأعنام والطارعات ولا دأس لذلك وهذا هو مذهب المالسية والشافعية ورواية عن الإمام الأحمد رحمة الله العالمين ولذلك ينسده بعض الأهمية إلى الجهور أما من يجوز أن يستأذر الشرق للقيام بفاعلية القرآن وتقول لكم عندي ابني هذا الجزء من القرآن برواية نازم أو برواية شخص أو برواية أرشب أن في ذلك من الاتفاق الذي تبينه له ولا بأس في ذلك ولا حرام ويجب أن يتأذره بالأذان وإتمانه بالتجيس والتعليم ورحم ذلك وهو مهد في جنور كما ذكرنا القول الثالث التفقيل قال إن وقع العقد بالشرط فلا يكون وإن وقع بجيب شرط فهو جائد ومرادهم بكونهم بشرق أو بـ شرق الشرق إن يقول الشرق أنا لا أجلق حتى تؤطوني الماء أو لا أؤجن حتى تؤطوني خذاة فعذاب أو لا أجل الماء حتى تبدوني خذاة فعذاب فهذا نسمى المشارقة أي أنه جهل العوض شرقاً بالتيام القطاع بأن يجعل العوض فأن يجعل الأجرا الشرقاً للئة للقيام القول الذي يحق Sang parallels وعدمها هو رواية عن الذنان الأحمد ورحمة الله أهل الجنة تحصل معنا عن ذنبه هذه الثلاثة الأطواع قول ذنبه مطلقاً وقول ذنبه مطلقاً وقول ذنبه مطلقاً وقول ذنبه مطلقاً حالة التخصيل يجيبون الشخص لم يشترق ومثال عدم الاشتعاء اخدأت الشخص للأباد فيعطى الإجراء بدون أن يشترق ذلك ولو قامه قائل لا موث ستجرى لست مره في الامامه ولو قال قائلا ليس ستجرى لست مره في الامامه فهو اذا ادعى عن الاجر اصلا او قصدا او هدفا من الامامه بحيث أن ان يقوم بالفعل والرقعه قربة لله عز وجل فصار جذر الدنيا واجر الدنيا هدعا من التقططه هذا النسب لا بالتفريق بين المشارقه أما العجلة تستجلل الذين قالوا بعد المجواب بجدير الإتساء والسنة وأيضا العقل أما تبينهم من إتساء الله عز وجل فقالوا إن القرآن نص على تحين عقل الإجرة على الوحي قال تعالى وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين وما سألتكم عليه من أجل فهو لكم إلى غير ذلك من الآيات التي نطبق على أنه لا أجر ولا حظ رقاء القيام بهذا الوحي فسمل ذلك القرآن تعلينا وتجريثا وديانا وكل ما يتصل بالقرآن من المنافع التي يرغب بها التقرض لله سبحانه وتعالى كذلك قال جديد السنة وهو أن عبادة المصطنة رضي الله عنه ورضاه عندما رجلاً من أهل القصة في من كتاب الله عز وجل فأهدى إليه قوصاً فقال فأتيت من نبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إني أحببت أن قلبك الله به قوصاً من نار فتقلبك واجتلالاً هذا الشريء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتدى الوعي على أخذ الحجرة على الطاعة والقبضة المتمردلة بتعلم القرآن فدل عدنه لا يجوز أن يأخذ الشخص قدرة على تعليمه للفؤار ويتبع ذلك تعليمه العلم عنه أما الدليل الثالث فقال حبيثه بني بكهبر رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه أهدى إليه رضو من علمه خيئا من كتاب الله فأهدى إليه خميطا فلما أهدى إليه الخميطا قال عليه الصلاة والسلام لو حتى تلبثتها لك الله بها ثوباً لمنوا وهذا الحديثان في الحقيقة في إثنادهما شلام عند أهم العلم الحديث الأول حديث عبادة والثاني حديث عظيم وهما ألعبوا الإثنادهم في المسلمين في الترتيح العقل أيضاً في هناك أيضاً حديث ثالث الذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن بالقرآن أخرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تأكلوا فيه ولا تتكتروا وهو حديث أيضا فيه كلام الإنسان بعض ظلمات الحسن هذا لكن الحلم فيه قوي هذا النجموع دليل من الكتاب السنة ما دليل من العقل فقالوا لا تدود الإجارة على هذه الضربات أعليم القرآن وتعليم الإيمان والأذان ونحرها من الطاعات كما قاعده دي اداره على الصلاه والصيام انتم تتفقون معنا يقولون على انه لا يجوز ان يستاجر شخص, شخص من اجل ان يصوم عنه ونتفقون على انه لا يجوز أن شخص شخص من اداء الصوم عنه كلنا على هذا اذا كنا متفقين على انه لا يجوز ان شخص اخر للصلاه ولا ان يستاجره نقول تعليم القران كالصلاه الأذان في الصلاه التعليم العلمي في الصلاه اليس تعليم العلمي قراءه من القران والايمان بالصلاه ولا الاذان المراد بها ان يتحصر فاضبها على الاجل والمقصود كل ما بلى قال ما دمنا انه يريد تحقيق الاجل والمقصود والخلق رب كما حرم افضل اجره على هذه القبله يحرم افضل على هذه القبله الدائم يكون كل منهما قائما وقربه لله عز وجل هذا بنفس الدليل العام الذي ورد ايضا قاضي المختص على خ الاذان لا يتم قطوا الا على هذه حدود الحديث الخاص وحديث السنن حديث عثمان من ابي العاص رضي الله عنهما وارضاه وكان قد عثب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضائف قال رضي الله عنه وكان آخر ما أهد إلي المبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والحديث صحيح قالوا هذا نصر قالوا لا يأخذ على أذانه أجرا ركبوا منه جليل العقل فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على عدم أخذ الأجر على الأذان من قربة وطاعة كذلك لا يؤذي أخذ الأجرة على التعليم ولا يجد أخذ الأجرة على الفتوى ولا يجد من الأمور التي يقصد بهذه القرب في الصاعة هذه هي محصل وأدلة أصحاب القول الأول من النقل والعقل أما دليل القول الثاني الذين قالوا بالجوار أنه لا دعس بأخذ الأجرة أستدلوا بأدلة حابثة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلة من القياس والنظر أما دليلهم من السنة الصحيحة فقالوا عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه يجوز أن يأخذ المسلم أجرة على القيام بهذه الطاعات والقرأة الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وثابت من الصحيحين في الأسرة المرأة التي وهبت نسفها من نبي الله عليه وسلم وهو في المسجد فصعد فيها النظر وفوضه عليه الصلاة والسلام فقال له رجل يا رسول الله إلا أن تكون لك بها حادة فزوج ميها. فقال له هل معك شيء تبثقها إليه إلى أنقاذ في بشتكها وفي رواية أنتحتكها وفي رواية ملتكها بما معك من القرآن فالرجل يحفظ عدة سور فزوجه بالنبي صلى الله هذه المرأة على أن يعلمها عن هذه السور قال أنتحتك هذه ما معك من القرآن فإذا تعملت هذا الحديث وبدأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تأليم القرآن عوضاً وصدافاً لمشاعي المرأة قالوا فدل على جوازي أن يكون التأليم عوضاً عن شيء دنيوي وأنه لا بأس أن يأخذ عليه أجراً من الدنيا ما دانا أن نيته الأصلية هي اتغاؤه من الله يعتبره. قالوا لا يظهر هو هم الطاعة والقربة لتأليمها من ولكن كونه يأخذ شيئاً من الدنيا من تأثير الله عز وجل يكتفي به المأمونا ويشتعين به على طلب العلم يشتعين به على خيه لا بد حاجة في إذن فحديثنا حديث أبي هريرة قول أن الله يجعل عبض المرأة ومساح المرأة مجلياً على وجود هذا القضاء ذل على ذواج أفضل إجراء على تعليم القرآن الدليل الثاني أي طبعا هم يقولون لهم يا قولني المريف المرأة يитайме قال الحديث الع problems ليف في المرأة إذا ارادت رجل من في وك wiele الرجاء يرفع الماء من الذهاب الفضاء يقول فلانا لا، الماء من الذهاب الفضاء إذا كان يرفع الماء من الذهاب الفضاء نجل القرآن سoraruana عن أمر المرأة يدل على أنه أن هو يوزه يكون فعليه القرآن أmorابًا عنهم يعني مقاع العواب واتع أما الدليل الثاني فقال حبيبا بن سعيد أيضاً مصطحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نزلوا بشيء من أحياء عرض فيه رجل به لنا فقيل له هل عندكم من راقم؟ ونأتيكم عن جهال الرضل فهل عندكم من راقم؟ فأتي بالرجل قال فكنت عليه بفاتحة القرآن أجمع ليقي ثم أكثر عليه ثلاثة أيام كتاننا انشق من هطاف فسبح الله عز وجل بينما قال الله في هذا القران من ذره كما قال تعالى في كتابه انزلناه اليك مصدرا ليدبروا اياته فجعل الله عز وجل في هذه الدرسه الشافيه سيد القوم فجعل لهم قطيعا من الغنم فجاء وقال لا مرضي حتى تجعلوننا جعلا فجعل لهم جعلا قطيعا من الغنم فلما جعل له الجعل فراى ورقى فشوفي يا سيد الحي ومثلوا طبيعة المذير حينما لجب وقرأوا عليه بفاتح بفاتح شفاه الله عز وجل قال فلما رجعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألناه أي سألناه عن أخذ العرض عن القرآن والرقية فقال عليه الصلاة والسلام إنكم أكلتم برقية حق وإن أحق ما أخذتم عليه أدرا كتاب الله كلوا وبرقوا لي معكم بسان. وفي رواية خذوا واضربوا محفظ إليه معكم بسهن فأحل لهم العباب والعباب وقع لقاء الرقية والرقية نوع من الطاعة والقربة لأنها لا تقع القربة إلا إذا تلو القرآن واعتقد فيه تقرض الله هذا نزل كما لو أذن معتقد وكما لو علم معتقد وهكذا فقال أساب هذا القول وحمد الله عليه إنه يجوز أخذ العبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهؤلاء الصحابة أخذ الجعب وعده غير قادش في كون العمل قربة وقال إِنَّ أَحْقَ مَا أَخَذْتِمْ عَلِهَ الله كذلك أيضا لهم دليل ثالث وهو النظر والعقل قالوا إن النبي يجوز أخذ القجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان والإمامة والفتوى ونحن ذلك من الغروبات كما يجوز أخض القدرة على بناء المسجد وكتابة العلم الكل متفق على أنه لو استأجر شخصا يدني مسجدا أنه يجب أن يجب أن يجب وذناء المسجد يقع قربة ويقع عادة مع ذلك ورذلك قالوا ممكن أن ينوي به القربة ويحصل أجر الضين وأجر الآخر قالوا هيا يكيثوا أن يأخذ العوض عليه من هذا الوجه وأما القول الثالث الذي قال بالفرق بين المشارطة وعذنها فإنهم يجمعون بين الأذنين ويقولون إن الآية التي حبَّنَت نطَّ فيها الله عز وجل على أن التحريم للمشارطة قل ما فألتكم قل ما أفألكم من أذن وما أفألكم عليه من أذن وما سألتكم عليه مآذف إذن السؤال مشارطة فدعنا المشارطة مؤثرة في الشمع فالمنه جاء بصورة خاصة وهي أن يسأل والمشترك تائم يعني فيما يقول لا أصمني فلا تعطوني ألفا يقول له صلي بنا إماما يقول أقضى أن أصلي بكم الشهر بخمس مئة الشهر بألف قيل لإمام أحمد رحمة الله عليه إن ربما يقول لا أصلي بكم التراوي حتى تكون كذا وكذا قال أعود بالله من يصلي وراء هذا ماذا أن يقول لا أصلي بكم حتى تكون كذلك معنا ما يريد أن يسألون يريد أن يبدأ أي من أجل أمام فإذا قالوا أنه إذا شارق كان سائلا والله نهى ومنع وحضم وجعلت سؤالا للأجل لقاء الوحي بشهورا منه وكمان نهل أفضل على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم فمن بعده قامهم مقامه في قول انه من هذا القرض لما فيه من الاخلال بالحق الدائن في التعويض كذلك ايضا قالوا ان الجواز دلت عليه الادله الوارده من الدين صلى الله عليه وسلم والتحريم نجمع بين الدليلين ونقول من اشترط المهر ومن لم يشترط قالنا نرفض على هذا المذهب بالاشتراط قلنا لهم انتم فقلوا اننا نجمع بين ادله الجواز والتحريم فما رايكم في حديث ابي سعيد والرقيه فان حديث الرقيه قالوا لا نرضي حتى تدعونا ناديا فجعل الشرط موجودا وقالوا لننترف ان لا نرضي حتى تدعونا ناديا فقال النعن حديث ابي سعيد من ولا منكره ونقدره ولا نردده ولكن هو بين مسلم وخالف ان هؤلاء فقط مسلم انما حكم اذا كان بين مسلمين أجاب ممكن آخر وقال إن حديث أبي سعيد رجل الله أنه خرج مخرج المداوات لأن البقية هو من العلاق والتداوي والعلاق والتداوي في شبهة الدنيا مع وجود القردة والطاعة أصدر مثل الدماء المسلم يمكن أن يقع طاعة ويمكن أن يقع غير طاعة ويستع فيه أكثر من غيره فخصفوا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه هم هم هم هم. وفي الحقيقة إذا فأنا للمتأمن المتأمن يجد أن دليل من قال بالجوال أطح أقوى من حيث الإسناد والشغوث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الأشبه والأقوى والقول بالجوال خاصة إذا كان ربخا من بيت المال وأما مسألة الأذان يشكل على هذا حديث الأذان بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ مؤذن الله أعصب على أذانها أجرأ وهذا الحديث يعارض بحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه وفيها من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من, من في ذلك أصمه لغناء لسنين بأجاره وجاء أبي محذورة رضي الله عنه وأزم الأزام قال فألقى إلي سهرة من ثقة فألقى النبي صلى الله عليه وسلم له سرة من ثقة وعطاه سرة من ثقة فأخذ على أزامه الأذام فنقول الأشبه في قول يتخذ معزنا لا أخذ على أزامه الأجرا لا يأخذ على أعذامهم يعني لا يطلب على أعذامهم أكثر يعني يتشوّف لذلك ويدخل تحت ما قلناه منه عند المشارقة يقع الحظف والمنف ولذلك القول لأنه يجوز هو الأصل وفي شيء إن كان الرجل يشارك يعني إذا كان يقول ما أقع حتى تقتوني هذا في النسي شيء وبناء على ذلك أن أشبه الجواب خاصة إذا كان من بيت مال المسلمين أو من مضخ العالم وقوى ذعب العلماء لهذه المستألة جمالك قال لا يشك أو الأقوى والأشبه الجواب أن يكون طالب العلم ما دخل له إلا هذا الضرط بيت المال أو يغلب على ظنه أنه إذا لم يتفرغ للتعليم عن هذا الوجه الذي يؤقب فيه أنه يتعرض لذن المسألة أو يتعرض لأمانات الناس ويضيعها ولذلك كان إمام أحمد يفضل التعليم بالنال على نحنه من التكسب الذي فيه تحمل لأمانات الناس وحقوق الناس فلعله أن لا يتمكن من ذلك فيضيع حقوقهم وقال بعض العلماء إنه يمرغي للإنسان دائماً يوضي نفسه إذا كان مؤذماً وأعطي الأذر وكان المام ومتخذ الأذر يحرف في الابتداء على أن لا ويحالل قدر استطاعة عن أنه لا يتقبل العطاء فإذا فرض عليه وعوذن نوى في قرارة قلبه أنه لو قطع عدل استمر في علمه واجتمر في قاءته وأن ذلك لا يقفع عن خير قالوا فلو قيل له نقفع عن شراء رتك وخاصة الذي تأخذه فين قطع فينوه في معدل تكون فيه شبهة قوية لأنه يريد حضر الدنيا نشاء الله سلامه سلامه وذنام على ذلك نقول إلا الآية التي ننعب قل ما أسألكم عنه من أجل قل ما أسألكم من أجل فهو لكم لا غير ذلك من الآيات نحملكم على من اشترك وتقصد المانا وقدم الظنيا على الآخر وأن حديث أبي وحديث عبادة صلى الله عليه وسلم حديث فيها ما فيها من حيث السند وهي أضعف أسناد والقاعدة أن الضعيف لا يقوى على معارض كما هو أصح منه وثالثاً هناك جواب اختاره بعض مشاريخنا رحمة الله عليه وسلم يقول إن أبير رضي الله عنه وأرضاه اجتدأ تعليم الغذر الله ثم جاءه بعد ذلك بالقوس هدية فحين إذن من اجتدأ تعليم لوجه الله وقاطبا وجه الله فجاءه هدية وجاءه شئ من الدنيا كأنه رغب عن ثباظ الله إلى مسئلة الغذر وقال له إن أحدثت أن يقلدك الله بي خوفاً لنا بمانصرافه بانصراف الهنة فاعتنائه بذلك في طرفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأثنان والأحظ وهو عرادة معمد الله الدنيا فيفرق بينما يبتدأ وهو ينمي الآخرة ونشأ عنه الدنيا وبينما يكون في الأصل له حظ الدنيا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقض في التهاب مع كونه قربة وطاعه بحظ من الدنيا وقال من قتل قتيلاً فله أسلبه من قاتل خسينا ثلاثة ثلاثة ورغب في الطاعة وقوة الحمية وقوة الشوكة في ذات الله بحظ من الدنيا وهذا يدل على أنه إذا أراد حظ الدنيا لا يؤثر ومن هنا نقول من طلب العلم وعطي راسبا أو ترتب على كونه يأخذ العلم منذلة أو مرتبة أو شهادة ينال بها شيئا من الدنيا وكان قص يحصر فيه فإن كان قصته الآخرة في الأصل. والدنيا جاءت سبعا يقال ينفذ إلى أكثر وقصنا الأول أن تكون نيته الآخرة محظم وحظ الدنيا لا يتفهي إليه بالكلية إن جاء جاء وإلا نبئ لم يتفهيه الحالة الثانية أن يكون قصته الآخرة ويدعي حظ الدنيا تبعا لا أسافه بحيث لو قلته لا نعطي هذه ولا شهد لا استمر والاستدام فحين يريد نية الآخرة جراجحة ونية الدنيا مربوحة الحالة في الثالثة أن يستوي الحال فضاء الله الرابع روحي أزه الله أن يكون العسل وكميته هذه المنزلة من الدنيا فأما إذا كان كميته الآخرة وكان قصته بيتعلمه أن يتعلم ما فرض الله عليه ويعلم أجناء المسلمين ويعمل بما عليه فهو بخير المهاجم لأنه أراد وضع الله عز وجل وقد نصت نصوص الكتاب والسلم على أن من أراد الله وضع الآخرة فإن الله عز وجل يعطيه يأذره ولا يدير عنها هذا إذا كان عصله الآخرة الحالة الثانية أن يكون عصله الآخرة وجاءت الدنيا تبعا بحيث يقول أنا سألم أريد أن أتعلم وأعمل بما علم وأعلم الناس بعد ذلك وأحذ الله أن تقول لي شهادة وأحذ أن تقول لي وظيفة منها ألف عن الناس ومنها أكف ودعني سؤال الناس ومنها أستذبق منها حتى لا أتعرض لجلب الدين وشاقة الدين وأعرض أهلي وعياني فإذا عنده طلب الظنية لكنه أقل من طلب الآخرة فإذا كانت مية الآخرة هي الأساسي ووقعت مية في الدنيا تبعا من يضب والدليل على ذلك أليل الكتاب والسنة أن لا جميل الكتاب فإن الله عز وجل قال عن أهل غدر وإذ يعدكم الله إحدى الطاقفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْفَةِ تَكُنِّيُّكَ هذا الله سبحانه وتعالى المطلع على القلوب والظمائك يقول بأهل ذدن وَتَوَدُّونَ أي تتمنون من ذلك إما الغهاد وإما الله هو عادنه إما الغهاد وإما الغيه فخرجوا الله عليه وهم يتمنون أنها تكون ماذا؟ أبعيك وليس معنى ذلك من يخبرون البنى عن آخران إنما كان شيئا يريدون به كفر شوكة أعدائه وارتفاقه بالدنيا لعزة وغلبة يريدونها لدين الله البدر فقال وتودون أن غير عذاب الشوكة تكونوا فكانوا يودون العين ومع ذلك دعل الله لأهل بدر ما لم يتعله لغيره من أهل البدر صلى الله عليه وسلم الصحيح وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال عملي ما شيء فالفكر رفض منك فهذا كله يدلع أن ننية الدنيا إذا وقعت كذا غن تضع الدليل الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قطيلا فله خلقه من قتل قطيلا فله خلقه هذا في جهاد فجعل جهاد الإنسان في سبيل الله إذا قتل رضيًا من الأعداء أنه يعظف خلقه ما عليهم من السلاح والأتاك فما قدمنا في جهاد جهاد هذا الصلب الذي ياخذهم عن سعيد يومنا مصلحه دينيه رغب في طاعه وقربه من مصلحه لكنها كانت تبعا ولم تكن اساسا وهذا من ادق ما قالهم علماء هذه المساله باختيار ان ان ايمان ابي جعفر محمد بن الجدي قبل ايمان في السير عليه السلام من داخلين في شيخ الثامن هي خير من امام مع الجنفات وكذلك من المتقتلين وكذلك من المحالة من حجر من المتأخرين اختاروا أن نور الجنة ولذلك قد يأتي فتح قل الله بالعلم يشويش عليه وكيف تطلق الإن تريد كذا قل له أطلب العلم من الله للدار الآخرة وأجعل نية الجنة تدعا ولا أجعلها أساساً ومعصيداً فهذا هو التطلق في هذا المسألة وهو قول الذي اختاره من ذكران المئنة في التحقيق أنه لا كانت مئة الآخرة هي الأسر ولية الدنيا سبعا كانت مئة الدنيا سبعا لمؤثرة الحالة الثالثة أن تستيّ ويّا لدناء المئتين ويكتش إرادته بالدنيا كثرة ذاته للآخرة وحظ الدنيا عندها حظ آخر لا حظر لأحد المعنى الآخر فهذا هو فاتحة الشر على الإنسان وفاتحة الشر المنازل أن يدعني الله ندّاً في محبته وطلب مرطاته ليشد في الدنيا كما يشد الآخرة فهذا ميته هو أسهل. كما قال تعالى بالحديث القبسي انا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشركاً يعني في إميري فهذا يدل أنه لا يدل في الطاعات والقربات أن تشرك مية الدنيا مع الآخر على سبيل الاستواء وأمنا بالنسبة للحالة الأخيرة وهي تكون الأخير الدنيا هي الأساس وملة الآخرة تبعا فهذا كان حقا الله عز وجل عن المنافقين وهو شأنهم النساء أنهم ذو يعلمون عظم سمينا أو منافقين كثنتين فشهد أحدهم من إشاء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثالا يراؤون الناس ولا أذكرون الله إلا قدلا هذا بشرد من ناجم نحن الله السلامة والعالم إذا إبن هذا سينبغي التنبيه على أمر مهم وهو أمر الإخلاف في القروفات والقاعات مع كل العلماء رحمه الله يقضعون الجواز ويبينون الجواز لكن ينبغي التدنيه على أن الأفضل والأتمن لطالب العلم ولمعنم الناس أن يعلم لله وفي الله وأن يؤذن لله وأن يصلي لله وأن يختلف هوابه عند الله وكله وأن يكون بشائر القروفات التي ذكرنا ولا يريد بها كذا الله عز وجد ومن استغنى بالله أبناه ومن دعنى الآخرة أكبرهم ونبلغ عنده وغاية ربطته وسؤله شغل الله الدنيا تحت قدمين وجاءته زليلة صاغرة وملأ الله قلبه بالإنة فلعاشا رفع الثيان حافي القدمين لو جدته في عزة مكرامة لا يطلقها أغنى الأبناء الدنيا لله قدمين هو مأمور القمد لله ولذلك إما دخل سليمان بن بن ملك الله إلى مدفة وطافتها وإداء رفعه كان معه عطاء مع جرباح وكان ديوانا من دوامين دون من العلم. فقال يا عطاء فلن يحاجب فقال يا أمير المؤمنين إني لأستحي أن أسأل مخلوطا حين ذلك الله يأتون لن أستحي هؤلاء الذين عرحوا كيف يعاند الله تعالى فقال إني لا أستخي أن أسأل مخلوقاً في إيجاد ما هي الأسلوب فلما خرث من المسجد قام إليها أقاء ولا شك هذا من فضل الإمام كانوا يتفقدون من أهل العلم ويحبون إكراماً وهي فضلاً من الإمام وفضلاً لأقاء وفضل فكلّاً على خيس ولكنها مراقبة في كتب دماء الذهب لأئمة الإسلام ولقلود ملئة لمحبة الله عز وجل فنفي أثناء الله وَمْتَلَأَتْ ذِلْغِنَا بِاللَّهِ عَزْهُ وَجَلْ فَلَمْ تَعْرِفْ لِلْفَطْلِ شَبِيلًا لأنها غنية لله جدتنا فلما خرج قال يا عطاء هذا خرجنا تسلمي شادث قال يا أمم الأممين إن حاجتي أن يظهر لي غضي ذنب فقال إن هذا ليس بيتي ها أستطيعنا هذا إننا سألتك أن تسألني من أمور الدنيا لا من أمور الآخر مر الآخرى ما أستطيعه فقال له رحمه الله يا أمير من الدنيا ما فألت الدنيا من من ينبكها أتى أسألها من, من رحمه الله برحمته الراشع ومن عرف الله عز وجل فإن الله يغنيه وجائلا أمور الدنيا يتدعى حسة العوام في قضاياه مؤمورا فمن أنزل حاجة ذي الله فإن الله عز وجل يتأذن له بالحرج الآجل والآجل ومما ذكره الألمة في كفة ذلك الرجل الذي بحل النصف على عظيمة من عظمات الدنيا وكان من, من الألمة والقلفاء فانتظره حتى صلى الفجر ثم صلى بعدما طلعت الشك فوجده بعدما صلى رفع فصه يتبرد هذا الخليف فلما رأاه العالمين وكان رجل أعراض من الباب لكن الفطرة التي لم تشبها شائدة يكون لإسان المعجل فلما رأى الخليف وقال يديه إلى الله عزيز على شكرا هذا يسأل ربنا أن أسأله حاجتي فلما رأى ذلك استغنى بالله واعتقد قرار في قرارة قلبها أنه ينبغي أن يكون حفظه إلى الله لا إلا شمئته فانصره من النسجل وذينته ذلك ولما خرج ردع إلى عياله وذلديه فأدركته الهادرة والظهيرة في كهر فدخل الكهر وهو في شدة بعيائي وابتعب وفي الشير من الأند كيف يقول لأهله وولاديه فلما أراد أن يضع رأسه إذا به في متان نجد ومرتكة فأراد أن يقضي حتى يضع عليه ما يرتفق به من فراسه إذا به كالف الخار مكثف إلى به أن ذرة من ذهب فأخردها إلى ذرة ذهب جملاهم من خير الزنيا لعنى حقه في خاصها من ألف المقامات وأهنأ الساعات والشرف المحظات نحذف الاستغناء بالله لأنها تعني معاني كثيرا فانظر كيف يحذف الله من يدرم انظر كيف يشد الله السؤال لأن السؤال يدر على التوشيد ولذلك جعل الدعاء للدادة لأنه يريد أن يرفع شفته وشائد الإمام معناه أنه يؤمن في وجود الله ويؤمن لأن الأمر كله لله وأن النار من الله وأن العزة من الله وأن أمال الخوفين من الله وأن كرامتهم من الله وأن عزةً عند الله وأن وأن فرفع الكفة إلى الله الذي لا يشأل شرا فإذا كان الأبس من المقام عليه الظنّا وهُرِضت عليه الآثرة فآثر الآثرة فإن الله سبحانه وتعالى يعوده عن الدنيا معنى من للمطقة التلشيط لأن صرافة عن الدنيا باحتقادك عملك مع الله وأن الله يغنيك منزلة من منادل التلشيط ومنزلة من منادل اليقين في الله سبحانه وتعالى ولذا اتذكر عن إمام الضوئي رحمه الله أنه لما كتب تكثيره المشهور سمع بأن كانوا في القدوم يغينيهم كتابة العلم وكانوا يستنشفون المشراف فسمع من المضماء لأنه يكلم العلماء لأنه يشد كتب العلم فأخذ تفسيره معه فاستأدر مرتباً في دجلة حتى ينزل إلى الخليف لذلك بعد ذلك يسافر إلى هذا الأمود ويسأله حاجة في مثل الكتاب لا يريد شيء بالدني وما يريد أن ينفخ الكتاب وينفش على فكان يريد أن الدنيا أبداً قل يفق من الإنسان أنه ليس هناك أغنى من الغلماء إذا عرص الله تكلم فيتونا كاحب أغلى من المهلماء إذا حرفوا الله شعر بل هو آيات في البينات في سدوره الذين كنت فيه ثم أعرف الناس بالنعذر فلما رفض المركزه قال فنظرت رأيت رجلي ينشي للساحب والضريف فأمرت للساحب المركز أن يأخذه معي فلما قال الرافض من أنت يسعى الإمام قال أنا هنا إمام الظهد قال له إلى أن أنت ذاهب قال بلغني أن هلان من, من المبلماء فأخذ هذا التكتير حتى ينظر فيه ويأمر بكتابته ونسخه ونشيه للناس حتى ينتغره فقال له سبحان الله ماذا قلت في تكتير قوله إيا تنعبد ماذا قلت في تكتير هذا كتاب تكتير فماذا قلت في تكتير فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك المستحيل ففسر لهم آية وعلم المرادة فعقد العزل على أن يرجع إلى ذلكه من ذلك فلما رجع ذلك لم تنزل ثلاثة أيام إلا هو رسول الخليفة وقرأ عليه الباب ويقول له بلغ من الخليفة أنك كتبت كتابا في العلم يشب أن يراه فأخذ الكتاب ثم لما رآه وقرأه أعجبه ونظر إلى علمه وكانت السيرا من أفضل التفادي وهو إمام الأنف سنة رحمه الله بغل وصاحب التفتير للشهور فالشاهد أنه لما قرأ التفتير وأعدد أمر أن يضعه في شخة وأن يصدق ذهب في شخة وأن يبعث فيه يهي ولا يأتي يرغب فينا أبداً لأن الله شكأ ولياك من بمثلل السؤال لغيره ولكن متى إذا عرفوه سبحانه ومن عرف الله عزيزي كنت. فإن الله تعالى يغين ويوفق ويفتح له من أبواب الفرق لا من أخبره على فنحن إذا ذكرنا جواز مثل هذه الأمور هناك جواز و هناك أفضل الأكل ولا يعني هذا التباقم ولا يعني أن نترك الأسباب إنما هي في الملاغم يسنج يفامجها علمه و يسنجها مع وجهه حتى يكون ذلك أضلط إكرامي دون الله و سنحة صلى الله عليه وسلم من يضمن له أن لا يبأل الناس شيئا وأضمن له الجنة منزل من المنازل الزنان والساسين ألا يتعلن ناس أشياء وحام الصحابيه إذا ارتفق صوته لن يسأل أحدا أن يأثروا منه فهذه منزل منازل من المنازل الزنان مع قول قوله الزناناء رحمه الله تقولون بالجلاد الزرخ أن نعلم أن هناك حرورا عظيمة تصدر إذا قلت تقدم الإنسان إماما وهو يدخو آيات الله عز وجل كن بكل حرف من نشر ثنافه وكله في ركوبه وسجوبه وغير ذلك من طاعاته وفروباته وتذكيره ووعبه تُكتب ويعلم ما هو انقراض في قلبه أنه يريد وجهه ويريدنا ما عنده وأنه قصد من ذلك كله أدر الله سبحانه وتعاله فضخم دخن وضع عن بيت وعظمت التجارة كما أخبر الله عز وجل عن الذين يدون كتابه عناء الميل وأطراف النهار وهم يريدون وجه كما هم يدون تجارة وأنه في وفيه النجور ويزيدهم من خضره فأخبر عن أمره توفية الأجر والزيادة من الحضر ومن غريب ما, ما يقول ان الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أن الله تكفل في إثاره أن من أراد الآخرة ظلم له الدنيا وأن من عامل لله عز وجل أرادة الآخرة أن الله يدعى حظه في الآخرة أكبر من حظه في الدنيا وهذا المخصوص بذلك هي شفاة الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة كبيرة ولحظة الله بعزته وجلاله أن يدعى لنانا به وعلى الفقراء اليتيم وهم يزاروا السبق المؤجر كل ما يتمكن به من النثع سجمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وسد الاحمال والمثامل والرفع والحظ ولزوم البائع ومفاتيح الدار وعمارتها قال رحمه الله تعالى وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النثع اقصد الاجاره عقدٌ بين الطرفين وكل واحد من الطرفين مجدم بالتزانات ينبغي أن يوحن كل مسلمٍ وأخيه ملتزم فالمؤذب التزم لتأجيل الدار مثلاً قال له أجرتك هذه العمارة سنةً بعشرة آلافها فالواجب أن يمكنه من الانتفاق بهذه العمارة وأن يمكنه من سكناء وأن يهيئ كل الأسباب التي تعين على الانتفاع بهذه العمارة وفرع العلماء على هذا الأصل أنه ينبغي أن تكون العمارة بحالة ممكن يتمثل من خلالها مستأجر من أخذ منها ونص على أنه يبني من هدم منها إذا انهدت مثل لو أنه استأجرها سمع وأثناء السمع فقط جدار خفيف بدون تفريق من المعاتف وبدون تسبب بمؤذ قد مطلوب الى نقول للمؤجر ابن هذا الجلده واعده تماما لو أن الأرضية تغير فان يجب له تغيير لان تغيرت بدون اضرار للمستاجر نلزمه باصلاحها وهكذا بايه المرافق تعطلت مرافق الماء تعطلت مرافق الكهرباء يطالب باصلاح مفخا ويطالب باصلاح من خط الكهرباء اللي شابه أن ما يكون تعطل مرفق النار أو مرفق الكهرباء بخذبه من المستأجر أما إذا كان بتفريق المستأجر وهو الذي كثر هذه الأدوار أو أخل بها كلا إنه يطالب بظمان أن يدني الأمان هكذا بيسبب إيجارة الدوار كما بفر المصنف رحمه, رحمه الله من الرحمة على الزافة والزمام لأنه لا يمكن أن يقود البحيء إلا إذا كان بزمام ومسكن إذا وكذلك الرحل للشداد اللي يصنى بعضنا للشداد الشداد, الشداد البعيد وشد أيضاً المتاع إذا كان هناك أمتع استأجره لنقل أمتع في زماناً في السيارات إذا كانت تأجرها من أجل أن يركب للحج فيطالب بكل شيء جرى رفع الشيارات بتهيئته في إجارة الشج لو أنه استأجره لنقل من المدينة إلى مكة ومعه أشوه والمتاعب وهذا العرش والمتاع جرس العادة أن يوضع على صفحة كيامة لكن جرس العادة عن نشت وجرس العادة أن يغصى فنقول يلزم كفشداد ويلزم كغيطاء لأنه لو لم يغطى ربما تضر بالمقر ولولو لم عن هواء يطير وراقما عن هواء يفاكسق ويتضر فنقول يلزمك الشداد ويلزم كغيطاء لن نقفش جارج هذا فإذا الشريعه تقول كلا الطرفين يمر عليه ان يوفي بالتزاماته يتفرى هذا على هذا جميع الدائن في انشاء انشاء الالتزام والاحتفاظ في الدين المؤجره والاشخاص والديوان كلها ينبغي للمؤجب ان يوفي للمستاجر بجميع الالتزامات وان يمكنه من الاعلان ان في على وجه من الطبيب ان يفصل التي استاجرها الناس إذا كانت للسكنة، كانت للركوب أو غير ذلك من المنافئ فإنهم يطالهم بهذا نحن المفاتيح الدار وعما رفع يعني مثلاً لو أن رجلاً استعد رجل من أجل أن ينسل إلى منافئ نقول كل شيء يتعلق بمركبه ومجلس مجلس رافعه ينبغي أن يحيي أهلاب حافظ عدوه وأن يكون الوزنين فيها أخاه منه الذي دفع الكترة له أن يكون على الوزن العظم لا يضغط به ولأما المركض الذي يركض عليه ستعطل ولو المركض الذي يركض عليه لا يدفع أن يقصح في ويستقف أبماعه نشي داقة أو دلارة وقبل الجنة أن تهيئ له مركضا لا يتعطل كذلك أيضا إن لو كانت السيارات متأجرة عن نوع الذي استأجره والخيمة التي جفعها لسيارات ينبغي أن تكون مخيفة ينبغي أن تكون مخيفة وصلت تاني مخيفة أطلاع ما هي هذا العدو ينقب من إدرتي وكثين إدرتي أدرة الشيارة المخيفة في هذا النوع هذا في زمان لأن العدو للقص أن مثل هذه السيارات يؤكد أو يؤكد عنهم هذا النوع من الإدرتي على هذا من المساعد كما أن الكدرنا نحن لا تذكرون أن تهتمام من حق والشد كذلك ذكروا في المسألة في وضع الأمسع إذ هو وضع الأمسع كانوا تلك بي صائد الضعير والحمال يعني الجنان الذي يصنع فيه يضع الأمسع قال أبو هريرة رضي الله عنه سمته أخضم أعلى غزوان أحمله إذا رفضوا أقودهم إذا رفضوا وأنزله وأحمل مساعهم إذا نزلوا هذا يجب أن من ترجعه الأمسع ملجن بمسألة حطر أخذ و رفع الأمدام في جمالنا وضع الأمتعة على السيارة لا يأتي يقول جفاكب أنت الذي يتضع الأمتعة هذه كل أمور مقررة ضر العرف من المستعجر أي العديد يكون الذي يقوم بوضع هذه الأمتعة و رفعها والأمام بها على مركز الذي يترى فيه الأمتعة في فهذا مثل يحط لحنا فهذه كمها إلتزانات لكن هناك الأمور موحلة يعني مثلا الآن لو هم رسلة سيارة كمنا نزلوا في المحطة أي افترافها فقال لا يريد أن أدفت هذا الاستراحة الساعة فتبتع الإدرالي نقوم بسحر السيارة ليس من الزمن لهذا لأنه الخارج عن نسلة الركوب ونزعة الركوب هذا علاقة الركوب لكن نسلة النزول الجناء ووضع المساء ونحن هذا كله تابع لأن الركوب وعليه الأقلام بشكل الدارتة ورعايتها كم سورة اللي يسميها رحمه الله فلسلة فيها وقيامه برهاية الحسى يستمثل المستعجر من, من أخذ المنفعات على الوثنة ومفاتيح وعي الدار وعياراتها بالنسبة للدوء يعطيه مستحة الدار حيث إذا أجره هذا مستحة الدار طيب إذا أجره وأعطاه مستحة الدار وكانت الدار خوالينها كما هو موجوش الزماني معطم أقول أنها منذن لإصلاح هذه الخوالين ما لم يكون المستأجر دخل إلى الدار وعى كواليلها معطلة ورغي بجانبه فليس بمجرد لأنه رغي بشيء الموجود بخين عيد يريد أن يضع من هذه الكواليل يرى فإذا كان لا يعلم قالوا أجرتك شقة أو جمارة في الموضع الثلامي بصفة ثلاثة وكذا, وكذا ولم يجد بها حفظاً أو حفظاً لأجوابها نطالبه بها فهكذا لموافينها وهكذا بالنسبة الآن مثلاً نمثل بأشياء موجودة الآن لأنك عندها الجلوى كما لو استعد أنها أو نزلت في استراح فإنما يجد مثلاً سخان في زمان غارب فإنما يقول أنه نزل لذلك ليس لأحداً من المتدع بهذا النزل إلا إذا كان ماءه ليسترى وإذا كان الماء لا سخان به ولا يستطيع أن يقوم بارتفاق نفسه يكون في هذه الحالة قد أضرب ما لم يكن له إن هذه هو وهذا النزل لا سخان فيه مثلاً فإذا لا أرد أن يكون هناك المؤتد قد هي بمعنى أستاذ للمستعدى حتى يتحصل على حقه على وجهه فأما تفريغ البالوعة والتنيف فيلزم المتاجرة إذا تسلمها فارغا هذا ما ينسنى في دماننا في البيارات وهي الأماكن الشفر تحفر وكانوا في القديم قبل القطر الصحي كانوا في القديم لأن تكون هناك بالعوانات فمصر الله البالو عاقر عن نزار ومصر الله ما إلى الزبود هذه التي تضي إلى البيارات ونحنها فكان نقع الشجار دون المستأجد والمؤدر على تنظيف البيارات الذي اختاره جمهور العلماء رحمه الله أن البيارات في الحصل ينبغل تكون نظيفة حتى يتمثل من المستأجد من الانتفاء بالعين فإذا استلمها نظيفة مفررة يعني فارغة ثم ملأها المشتأذر لقول للمشتأذر أنت المنزل لتفريغها وتفريغها لا تنظر زمان من الهام يعني الصرف الصحي الموجود إذا وجد الصرف الصحي مثلا مال وخلفة يدفع المؤدد الخلفة قبل دخول المشتأذر إذا دخل المشتأذر مزل المشتأذر بدفع طيمة الصرف خلال مدة الإتابة وقفت على ذلك تقيض في حقوق المتعلقة قال رحمه الله تعالى صفت وهي عقد لازم سيد الله صديدة الشيخ وبارك الله فيكم ونزع الله رجعين نحن هذا سائر يقول صديدة الشيخ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواقر مضمضا الله الحمد لله والصلاة والتلاب على رحمة الله وعلى آله وصحبه وعلى معنى ماذا دعك فإن العشر الأواخر هي أفضل ما في هذا الشهر لأن فيها ليلة القدر وقد تبث عن المبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليال العشر والتغذور للعشر من جهة الليالي لا من جهة الإيمان بمعنى أن الفضولة في العشر من جهة إدراف ليلة القدر ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن أيام عشر من الحجة أفضل من العشر الأواخر لأن فضولتها شاملة للليل والنهار ولذلك لما رحمه الله عز وجل وقال والحجر وليالي من حفظ الفضولة في الليالي العشر وجعل فريدة العشر الأواصر من جهة الليل ولذلك شد النبي صلى من إقرأ وأحيا ليلة فالعشر الأواصر فضر هذا الليل فيحرص على أحياء هذا الليل طبداً من ثماثاً لليلة الفضر وقد جاءت المصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ديان هديه في هذه هدي العشر فكان عليه الصلاة والسلام يبين فضرها ويرغب فيها كما ثبت في الحديث الصحيح أنه جاءه جبريل حينما أتكف العشر المسقى من الرمضان وقال يا محمد إن الذي تطلبه أمامه يعني إن ليلة القدر التي تطلبها ليست في النفس الأقساء الأوصى من الرمضان وإنما هي في العشر الأوافق فاعتكف عليه الصلاة والسلام عشر الأوافق وكان من هذه الصلاة والسلام أنه يدخل قبل غروض الشمس الليلة 21 عليه الصلاة والسلام من مستده ويدخل قبته ذات فجره صلى الله عليه وسلم عنه ثم كان من هدي عليه الصلاة والسلام البقاء في هذه العشرة ثانية اعتكفها كان وهذا احضر وعطم وأما لو اعتكف ذعبها وفرك الذعب فإنه لا تعتذلان وهذا شده مجمع بين العلماء وحمام الله أنه لا تعتذل اعتكاف العشرة كاملة أو اعتكاف ذعبها أو اعتكاف في سائر أيام الثانية إنما الأفضل والأكمل أن يعتكف العشرة الثانية في الثامنة تأسياً بلصول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل ما في هذه العشر ريال الوتر في قول عليه الصلاة والسلام تحقوها في مكان مساحتها فليتحقها في الوتر من عشر الأواقع وكان من, من, من, من ما نصر ظلماء رحمه الله عليه من صدره ومن ينبغي من معتكف يشتغل به كثرة ثناوة القرآن وإذا كان بالبيت فإن الأفضل لهو له الأكلم أن يكرم القرآن وهو طائم في القناة لأن يدعن ثلاغة القرآن دليله في القناة وبينا النبي صلى الله عليه وسلم السنة والفضل لمن أدرس ليلة القدر أن يكون من دعائه أن يلقن سأكل الله عز وجده فإن أعظم من أن يكون يهم الله بها أن يعبد على الإيمان والتوحيد أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما قال يا رسول الله ماذا أقول لو أني أريتها قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم أينك أم تحب الأسوة فأحب عليك عليه الصلاة والسلام بتنجيذ ربه واستناء عليه لما هو أهله وجعل احتناء مجانفا للمسألة والحاية فقال الله أينك أم تحب الأسوة فأحب عليك فيستشعر نشري هذه العشرة أياء ليالي المفضلة وأنه لا ينرغي له أن يكون أكثر الناس فقط الرحمة الله عز وجل فإن الغبل غبل آخر وأما غبل الدنة فإنه يسير الله يجبر كسرها ولكن ليس لكسر الآخرة في من جبران إذلك كان من سؤال المسلم اللهم نافذ عن مصيبة في, في دينه فالإنسان إذا استشعر أن هذه العشرة أيام متحات ورحمكم وبركات ودرسات ونظرات وغير ذلك من إنجل الله عز وجل من الخيراب استشعر أنه يكون أخصر مناس صفقة في جنب الله عز وجل قال عليه مجتمع ظن الله وأن يقبل على الله بصدق ورقصه هو شقيه الله جل جلال فإن الله يشد من أده مجتمع ظن به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أعز المناطن وأشدها لفرق على العدد وهي حالة السياء والموت لا يمنون أن أحدكم إلا وهو يحسن الغن بالنها فإذا دخل قريس العشر الأفضل أن الإنسان تدخل عليه العشر وهو يحسن الغن بالنها أنه لا أفهم من الله وأنه لا أفهم من الله وأن الله سبحانه وتعالى ربما يغفر الإنسان في لحظة لحظة الفشوف ولا ربما دمعه تغفل جنوب العدل فإنسان ما يدري شرطك لا لكلب من بني إسرائي قفر الله بها جنوبه وعفل شوفي يحجع عن طريق المسلمين قفر الله به الدمب والأعلى به الجنوب كلها كهيئ فالإنسان يفرق من وهو يستميّن بالله إنه لا أحفظ من الله وأنه لا أعظم من, من الله سبحانه وتعالى في جبله وأشسانه وأحنه يطلع الله بما هو أهل ويذكر أنه المشيء وأنه المخفر وأنه المذنب وأنه لا ملجع له من الله إلا إلا الله أما الأمر الثاني فيوصى النشي في اتباعه لهدي من جلس الله بالإخلاف إذا أراده أن يعتكد العشر الأواحد يدخل المعتكد وهو يريد الله ولا يعلم أحد لأنه معتكد ويحفظ على أن لا يراه أحد من الناس لا يشرح ما فيه مختكد حتى يكون في الإخلافه وإرادة جدوه في ربه وإن كل ما يكون منهم قول وعمل وثلاوة وركون وخشوع وخضوع وشدود وإنابه وغير ذلك من ذكر الله عز وزل يكون خالصا لبه الله ليس فيه لأحد سواه حظي ونعرصي فإلى ذرعا للمطق المنين فتقبل الله أقوانا ففضلنا طاعة ووجدنا اتسافه لذلك ووجدناه حلاوة طلاوة ووجدناه أثر في القلب فبارك الله له جزاء في ليله ونهاره كذلك أيضاً ينبغي عن أنهي على أشداد إمارة الوقت بذكر الله يعزوه فهو يتصور لو أن هذا الليل الذي يعبدك وهذه الليلة التي اللي يعبدك وهي آخر الليلة اللي يمتلك ويتصور هل يدرك رمضان الأخرى لا يدركه ولو أدرك رمضان الأخرى هل يكون مشغولاً أو غير مشغول ويشف أن الله أنحب عليه بنعمة إن فرقه بهذا الخيس يحرف على أنه يؤذن في هذه الليلة وأن يغتن كل دقيق وكل ثاني وكل يحبه كذلك كان ينبغي عليه أن يحرص في حال التكاثه هذا تمام المرافق وأكمل ما يكون للإنسان في ذكره لربه بالخشوع والخشوع سر بين العبد وبين ربه في قلبه فإنه إذا خشع قلبه لله سبحانه وتعالى سكنت جواركم واستكانت وتذللت لله سبحانه فأحف الله المقام وهذا من مقامات العبودية للنحوه مقام الخشوع الذي أزمى الله على أهله ووعدهم بجنات عجل ووعدهم من منازل سلسلات آخرة كل ذلك بسبب خشوع صلوك الله فإن تمام عبادة إذا كان حريصا على الإخلاف وكفرة الذكر وطحب هذين الأمرين خشوع صادت كأنه بخير مهامي تخشع خشوعا كامل إذا جاء يصلي براء الإنمام فليستشعب أنهم ينافسوا غيرا ويسأل الله أن يكون تخشع عن الناس عند فماع هذا القرآن وإذا جاء يصنّن وهو وحده فالله إستيام يكون أخشى الناس في مقامه يتحكى الساعة في تلك اللحظة فيصل الله عز وجل منازل البلع بطاعته ويهيّ من نفسه الأساس من كان الدنيا أمر راضح عليه إذا أدّى الجدادة أن لا يحرش وأن لا يركب فإن الأمور مزارها عن قدود وأن لا يحكّ أنه يدري عن الله بطاعت. فكل قلمة يقولها وكل طاعة يتقرب بها إلى الله الفضر فيها كله لله سبحانه وتعالى فكل من تهى من طاعة أسمع على الله بما هو أحد وإذا الله سبحانه وتعالى أن يتقرب منه ونشأل الله العليم رب العاشر وحرين أن يتعلن من أفرد عفاء حظاً في هذه العشرة وفي كل فضر في كل رحمة ينزلها في, في كل بركة يقسمها وإلا يحل لدينا أحو بينا خجله ورحمته لما يكون منذنوبنا إنه ليذلك هو القادر عليه والله تعالى الثالث الله فضيلة الشيء هل يستخدم الاشتراف في الاعتكار الاشتراف في الاعتكار مذهبا قياسي مدنيا على قياس عبادة على عبادة يجوز الاشتراف في الاعتكار كما يجوز الاشتراف في الحج والاشتراف في الحج والعمرأ أصل حديث أبو بعث رضي الله عنه عنها أنها قالت يا رسول الله أني أريد الحجة وعن الشافية فقال لها أهلي واشترقي أن نحني حيث حدثتني فإن لك على ربك نشترطي وهذا الأصل فيه ما فيه ولكن من الضغير والأفضل أن الإنسان يدخل المعتفف وقد هي النفسه أن, أن يعتكد أتكافا ثاما كاملا فإن جاءه ضرفا ضروري خرج لهذا الضبط الضروري ثم قطع اتكاثه استعنفه بعد ذلك أما مثلت الاشتراف من مثلت المبنية عن ومن قال بها من أهل العلم فقوله صحيح على حسب قوائد العلماء في مذهب القياف على الأرض الصحيح الصحيح ولكن الاشتراف أن قيارة الاعتكاث عن في الاشتراف فيه أن الأصل في الاعتكاث البذول ولذلك أن أصل الذي يديس عليه وإشق به هذا الفرق مختلف فيه لأن الاشترافة في الحج جاء على صورة خاصة وخرج عن القيار وقائده في الأصول أن يمن خرد عن القيار فغيره عليه لا ينقاش وتوضح ذلك أن الحج الأصل تماما وإذن قالت على وعدم الحج والدورة لله فلما جاءت فباعة رضي الله عنه وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية معنى أن حانتها حالة مرض ومع ذلك كلفت نفسها مع وجود المرض أن تفج فأعطاهم اللي وصلنا رفصة بوجود هذا العذر وقالنا أهلي واشتركي ولذلك القولة مظهر من يقول هذا الذي يطمئني إليه كما قدمناه بكتاب المناسب ذكرنا أقوال العلماء في هذا الحديث ووجينا على الحديث وبيلنا أن الأقوى والأشرى في هذه العصة تقييد هذا النفس النبوي الوارد لأن المقائدة في التعليم والأقلسة أن تفطه وتفهم المراد من نفس النص النص حينما جاء من جاء اصلا بذاته قص على الهنا وجاء رخصة مستثنانه حاله للاصل لان الاصل عندك كان الحج وهنا قلنا ان حلك حيث حدثتك مع انه بالحد والعمره لو لو قصر بالعد بالدم وهنا يحل بدون بدون دم وهذا مقضي لانه خارج عن الاصل ولذلك هذا الطائش من هنا ومذهب الجمهور على أنه يدقى اليد بما ورده فأنه لا يقاف عليه لأنه يكون عنده شادع المرض من هناك ولذلك إذا جئنا نصيف الاعتفام والاعتفام نحيث هو عبادة خاصة لها أطل شرعي قصد منه تهليب النفس وقيامها على محبة الله ومرباط الله على وجهه ثامن ثامن لتحصيل فضيلة ليلة القدر فهو إذا جاء يشترك ويخرج في الليل أثناء الاشتراف إطالة المقصود أن المقصود لجوم المسادر من إجهار ولجوم من عدن العباد سلمهم أن أقول هذا كمثلة عصولي يعني كلام عن مثلة كمثلة عصولي لكن لو أنني فألت عن مقالب الاشتراف ورأيت قولة طلبة أن تأمل به ففي ذي ما يظهر من ناحية الأدلة ومن ناحية النظر النصوص الواردة من هذا الاشتراط ومن نذهب القياسي بلا اشكال حاصل الاتتافة على الحج والعمرة والحج والعمرة نفس الاشتراط في في الخلاف ثم إذا قلنا الحج الأمراء بجواز الاشتراع سلك مسلسين مسلس يقول ألعب صفر عن النص فالنص يأتي تباعها وهي مريضة فالمريض الذي عنده مرض ودخل لحج الأمراء وهو مريض يشتري أن من كان صحيحا لا يشتري بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ديشنيف بعد قضية لبعث وأهلنا على الصحاب وما قال إن حادثني حادثني حالث. وقال ولم يقف من الأراب المنشف اشترثوا على أنفسكم الحبث من هذه الحبث من من ما قال إلا الامرأة الشائعة والله أعطي عندها عذر فنعمل كل نصف كما رأى نقول الأصل إثنان حج والعمل ونبعد حج والعمل ولا نشترض إلا عند وجود العذر وقاعدة أنه إذا جاء النصف على وجه خاص خارج عن القناة والأصل وفيه ما نشجر لتخصص الحكم به وجب التخصص الحكم به فأنت إذا رأيتك بإشتراف تخصيص ومخالف للأصل المبن بالإثنان ومفتق لدنه الواجد عند الحفر هذا كل اكتناف نصوص وارده أما الإثمام الذي أردنا بيه سل مصري تعالى من الحجة ورحمة وهذا لا يثم لأنه وقام الحادثاني حادثاني سأريد أن يتحلم مباشرة ثانيا أنه لا يثم للمرض بالأطف للمرض من كان من, من يرغم به أذن له خدية وله يعني اتفاقه في مرض وجاء لأن وجود هذا المرض الذي يخلو دينه وبين عفوع الحج أن يشترك ويشن فخالص الأصوص فإذا جئنا نقيس ينمد أن نقيس على أصل بذائه من كم القيام عليه أما أن يأتي لأصل مختلف في عمومه بذائه يعني حتى في نفس العبادة فيها مختلف هل هو عام لحيث يشترك في كل حج من عمره ولكل شخص أن يشترك أم هو خال في من كان عنده خادر وضرورة فدخل حج العموم ويأرى أن حج من القيام تقول ممكن أن يسترق المؤتكين إذا عنده مرض عنده ضرر حتى يكون هناك نوع من التوافق في ترسيب الغرع على أصل ومن يأتي في الرجل فيه يقول أشترف أن أخذ الاتصال على واحده وأشترف من بعد المغرب أتصل على أهل وأشترف أنني كذا وأني كذا كل خلاف الأرض الذي نرى أن الإنسان يدخل وكان عليه وقت السلام يمر عن مريض ولا يعرجه عن المريض ولا يعرجه أليس أحضر الله أنا وهي يعني في توجه الإنسان الحادثة ومع ذلك كان يسترعون لا يخرج إلا لحادثة فنحن نقول الأثر في الاعتذاء الاعتذاء حتى يتم يذل على اللجوم والمنابرة من العبادة فإذا أصبح الشخص يخرج كل حين يخرج إلى قضاء ثم يسترق فطورة من يسترق فطورة وإنت يستر بينهما أكثر بين الأكلتين ثلاث أكثر من يسترق هذا صحيح فلتي جيد الشخص من بعد الفزق إلى الظهر ثم بعد الظهر إذا لها تتوضع ربما أنه يدف بين الظهر والعصر يحدث أخاه عن بعض الأمور التي وضعت له في وضوء أو جحان أو ما رأىه أفضل أفضل أفضل ثم إذا أبن الظهر سلا من تيسر له من القرآن ثم أفضل قبل العصر يهشد أن تهيئة ثم إذا انتهام للظهر رعب أن يأخذ شيئا ما ان تيسر فأفضل الظهر بعد العشاء أصلي عن شمان قبل الجميع أصلي التراويح فإذا انتهام للتراويح لأنه ما شاء الله أعطاه الله من نعمه فأكل في فطوره وشارك حتى أصبح محتاجاً فقليه درده إلى درده هذا الظاهر العثوم نأصبح نحن نجد بالاعتفاف لنا فلن يذهب إلى قضاء حاجة ولربما يكون قد اشترق من نظيم التراويس ونظيم التهجد شيء يقيم على التهجد يعني أنه حسنة يعني ليس من الأمر الفارغ ويريد التطوير على وكأننا جاء إلى أمر يعني في كرد شديد أو خطر عظيم يعني ما في, في أشعار من الاعتكار فيه, فيه من المدرسة التي يرادها تهديد النفوذ في الاشتغناء بالله أبو ذرد وعنى ما فيه أربعين يوم على ما أبنه لو أننا قدنا بالفترة وقلنا عنده طعام وطعم وش ما فيه الاعتكار حاجة حتى ولو قال قد يتكلم لكل مسيبيين لأنه يستطيع أنه طعام وطعم وش لا أصدق فإذا خرج بعض الطراليس إلى طعامهم وأكل ما تأكل ثم نطلب والله أعلم أنا أدري هل التهجف يحتاج أيضاً من أبناء الطباح هذه فيستطور الله إنها التهجف من شد رفنا يأكل ثم يجب أن تأكل من التهجف بالطدع لأنه يجب في الأرهاب والتحجف ثم يعد من الهجف دين الاعتكام الإنسان يرغم يتنبأ هذه عباغة يرغمها قدة الشكيمة للطاعة ومناس يأكلون ويأكلون من اعتكام يحب القرآن وقتل القرآن لانه في اثناء اكتشاف وقت نفسي على ذكر من في لا إله من الله عز وجل وهذا الذكر من الاكتئاب في التسهيلات لا الا الله لا شرك له هو مداوم على سبحان الله وبحمده سبحان الله من ادى مداوم على الذكر صباحا ومساء حتى الواحد بقدر خلال الايام اصبح جيدا من هذه المدارس وعوقات معينة منها تهديد النهوز لماذا يتحدث منها مع من زيد وعمر أن نعبش في الجامل الذي يدخل وهو يشيش في ذبث أنه مجال لله وحلاوة الإنس بالله سبحانه حتى إنا أكره ساعة عنده أن يأتي أحد يفعر عن نشره لله سبحانه طويلة بين الناس أزيناً قريباً وغريباً فالإنسف هذه المساعات مثل هذه المساعات أتفرق فيها لي بشيناً وخففاً في العين واستغفر الله سبحانه وتعالى واقم من قبل البدن ليس هذاك الجلب ها في ينبغي ان ان ان هيئ الانسان نفسه لهذه المدرك هذه العباده فتكون شسين مذهبه بالطاعه القويه وانا قدرت والاجتهاد في الطاعات وفي القربات الى المراد تتوا من البيت فضل الى الذكر الى القيام الى الصيام الى الذكر اي عباده فعل الله فيها مراكب كاملة حرصة لها المكلبة على أسم وجوهها تجد سمراتها على أسم وجوهها في ذلك ينبغي بالطالب العلمي على العام أيضا هم يعلموا هذه الأمور ماذا يتقص إنها وماذا يراه وكيف يكون مع تجلم على أسم وجوهها وكملها وجناه كل كله لتقوى الله سبحانه وتعالى والأمس بالله جل جماله الله العليم ورحمة الله الكريم إن شاء لنا من أفاق والكمس رضاه وفقه فينا رجاء نصلا الله العظيم رب العصر كما تعلمنا أن الله عن الله خالصا منذ يكريك نجبل لغرانه العظيم فاخر الدعمان الحمد لله صلى الله عليه وسلم